وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمۡ نِصْفَ مَا آتَيۡتُمۡهِۦ فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔا فَإِنْ تَأْخُذُوهُ فَإِنَّهُۥٓ إِثْمٞ مُّبِينٞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمۡ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ